موسيقى <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم 「私の心を閉じているのは私の心を閉じている」「私の心を閉じている」 الحمد لله ذلك الاول الاذى الذي لا يتحول وهو له ايمانه والعصارى وهو لن يصيح بشر بين والعار هو الذي ارجال الابن العذر وقدرنا كان يكون قبل الاوقات ا ل ق ل ة ووصف ا ب ش ل ي ع ت ه محمدا وسفه جواد الانبياء وخلق سير كونيه يا بين الورى يا تناديت ان الحياه الدنيا مبشرا وضعفت بالقران فيها هاديا وطلعت في الاكوان والغزيرا والغيث لا تجد ولا ترى بشرا جواد محمد بين الورى والذي ر ا اعتك بالقران اننا رايت الهدى صلى الله عليك يا عالم ا ل ه د ما اعتك بالله فانها احد عليك الحقائق اريد ان ارسول الله وعدني ودعوه أ ن ت رسول الله فاقول ان صحتك بكم الكل عين وكل من فوقك تغار وتغار ان الكل يقول صوتا يقول الحبيب قيل ه وما لم يراه رسول الله قال هذا هو الكل قرات كريمه اياك تلك التي انت الحكيم يسوع علينا ذلكم العالم صورتي ة للسعيد القاضي للساع وسلم جاء العاصفين بل بالعالم أ ا ل ة ش ب ا ح كله فضيله القاء من الشيء صحت قد وقفت عليه سيصطدمك الشوارع ああご苦労まです。 Bye. earth Thank y What? あい。 you الله ع ل ا ل ي محمود ا ب د الله ل ل ى ا ل م ف ي ه وسلم على نبينا م ح م الله عليه وسلم ع ب ي ن ا محمد ص ل ه ا ل عليه ل م ل ب ي ن ا م م د ل ا ل ع ل س ل م ع ل ن ب ا م ح م ل ى ا ل ل ل ه و ل م على ن ي ا م ح د ا ل ل عليه ل م ي ا م ل ى الله ي ه وسلم ل ى ن ا ح م د صلى ل ه ع ل وسلم على نبينا محمد صلى الله ع ل ي وسلم ع ن ي ن ا م ل ى الله عليه وسلم على ن ب ي ا ل ع الله عليه و ل م على نبينا م ح صلى الله ع ي ه وسلم ع ل نبينا م الله عليه وسلم ع ل نبينا م ح ل ا ل ه ع ي ه ل م ع ل ن فتعرض علي حسن العمل ل ي في ي ب ر ي ن ي ه ش ت ا ي ه تم عصبيتي ل ف ر ن س ن ي م ا ل و ا ش ي ل ي لارق بعد وساده حتى يصبح الشتا ب خ ل ي ف ل ي ه ا ف ر ه نظريه اخرى ف ر ض علي ع ل ع ا ش ت ا في ن ط ر ي كانت خ ا ت ت و ن ي د ب و ر ي ق ا وعربيه はっ